كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا اخوانا الكرام عند قوله سبحانه ان الذين يهدون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم من وعلى اله يرجون اجاره البنفسجي ليوفيهم نزورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم أوربنا الكتاب ثم أوربنا الكتاب الذين استقينا من بلادنا فمنهم ظالم في ومنهم مقتصد ومنهم سابق من خيرات في الله ذلك هو فضلك جنات أمي يطلناها محلوة فيها من سائر من ذهر وليئة ولباس في أحفين وقالوا شكو لله <تصفيق> الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقام من البطل، لا يمسنا فيها الخضوب ولا يمسنا فيها الجحوب. إلى آخره. هذه الآية الكريمة تسمى بأيات الله. وعلى راس القراء اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الجمله ان الذين يتلون حساب الله يقول العلماء انها جمله بيانيه لانها مسلما لانها تبين ما سبق قبلها من العلماء قبلها مباشره كما سبق في الدرس السابق يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء كأن قائلا قال ومنهم الْعُلْمَاءِ؟ فأجاب سبحانه هل هو السلاف البياني يقول كأنه علماء اللغه العربية يكون هناك سؤال مقدر فالجملة هذه الجواب سؤال مقدر من هم العلماء يا رب؟ قال ان الذين يقرؤون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعاليه يرجون تجاره لن تنفد يقرؤون كتاب الله ا تفصل بمعنى, إيه؟ بمعنى الاتباع تلا يقرؤون بمعنى في اللغه العربيه تلاوا اي تبع الذين يتلون كتاب الله اي يتبعون ما انزل الله هم نصف من هذا الكتاب يتبعونه في اواخره ويتبعونه في نواهيه ويصدقون أخباره ويعرضون عن كل ما خالفه من دساس ارضيه او قوانين وضعيه او اقوال اجتهاديه او اراء سبحان الله اي ما يخالف هذا الكتاب كلهم يعرضون عنه فالذي يقودهم ويحكمهم ويسودهم هو هذا الكتاب فاموسهم ان الذين يؤتون كتاب الله واذا فسرنا الايه بهذا المعنى يبقى ما بعدها كالتخصيص بعد العقد من بعد التنصيص بالخاص بعد العام وافسر في التلاوه ايضا في القراءه اي يجلون ويقرأون هذا الكتاب ولكن مرسلا يؤدونه حق الاداء والسالي لا يسمى ساليا الا اذا كان متبعا أما اما اذا ولم يتبعه فما في خير من هذه فالله لم اولئك الذين ما بقي لهم الكتاب التي لهم اليهود يقول الله فيهم سبحانه يقول سبحانه واذا لم الذين امنوا قالوا آمنا واذا خروا الى شياطينهم قالوا اننا واذا خلف خلفوا قالوا اتحدثونهم بما فصح الله عليه ليحاججوا عند ربكم أن قال ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا الاماني والاماني المظلمنه يتراءى ما عندهم من كتاب الله الا نبي يرددون كلماته أما العمل به، أما تحليل حلال وتحليم حرامه، وتصديق أخباره هذا ما فيه ما يوجد شيء فيه والعياد من هذا الكتاب لعنة لعنة على صعب كم من قارئ في الخطر الأبعال كم من قارئ في القرآن والقرآن <تصفيق> يلعنه يلعنه وكما يقول سيدنا ربطيس فأصماء القران حجة لك أو عليك فإذا عملت به واقتبس اطاره وأحللت حلاله وحرمت حرامه امتلتلت اوامره امتلت نواهيه وصدقت اخباره فيكون حجا عليه وإلا كان حج عليه كمثل الحمار يحمل اسفاره مثل الذين حملوا السمراء ثم لم يحملوها ما حملوا ان كلفوا حملها والعمل بها اذن مجرد السلاوه يا اخي ما سمعتها ابدا الا بالعمل ولذلك يقول الله عز هنا ان الذين يتلون كتاب الله بعدها هو اقام الصلاه اذا حتى اذا حملنا التلاوه على القراءه لا تكفي ابدا نعم حقيقه ان من اعظم ما يتقرب به الى الله هو تلاوه كتاب الله من افضل الاعمال واشدها عند الله حتى في الحديث يقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العبد إليه بافضل ما تقرب العبد الى الله بأفضل ما خرج منه يعني القران ما كيش حاجة التي تقرب بها إلى الله وتكون لك أرفع درجة عند الله إلا ما خرج من الله إنه القران إنه كلام الله يقال للقارئ اقرا ورقة اكرأ ورقة وردس كما كنت تردسين في الدنيا انظروا ردس إذا القرآن نزل مرسله والسنطيل واجب فالله رسله هذا القرآن الله رسله ورسلناه الله فمن قرأ غير مرسلاً ما خرأ البقر وقال الله لرسوله هو رس شنو هو؟, هو إعطاء الأدام إعطاء كل حرها حقا كما يسمعون الحر تعلم تعلم من كارسة فعل التجويد كل حرف له مخرج خاص ولو صفات خاص من اهل الفيل سعود سن وجه حرف هو 16 حرف لا مرجع إذا قال اقرا ورث كما كنت ترسل إذا ما كنت ترسل ما كنت تقرا هلذا إذا قلنا من أفضل لا يتقرروا من الله وتقصيروا بكم الذين يجنون كتاب الله من قرأ حرفا من كتاب لا يقررش تقرر الله صلى الله عليه وسلم فله بي حسنه هو الحسن عشان كتاب. لا أقول أزلم من حرب ولا أكل ألف من حرب ولا من حرب من حرب مع قطع النظر عنكم مرد الحرب واش الكلمة ولا الحرب هذا حرب الرجال هذا حاجة أقول كل كان يدل على ان مرد الحرب هنا الكلمة يعني أنه يقول أزلم من كم من الحرب؟ ثلاثه لا موكليت ما هو الحرف؟ السعود حرف سعود يقول لكن هناك بالنسبة لكلماتي هل هي حشبين؟ ثلاثة هل هي مدينة؟ ثلاثة كلمات إذا كل كلمة عن حشب حشب حشب وإذا حمنا الحرف عن المرض الحرف الهجاء على كل هذا أجل وأجل هنا اذا قراتوا القران اخواني الظاهر في القران بقلب سيدنا الله عليه السلام مع الصبر في الكرام البرره هذا اللي يقرى عن ظهر هل مع الملايكه مع الجن ولا خلاص في مصاف الملائكه ويقول هو الذي يقرأ القران ويتتزع فيه وهو علي شاه يعني يخرج منه فيه وادي تكتب صفه ما شاء الله وكان يتكلف هذا له اجرها عجل اجر القراء اجر الشفقه ولكن الاول هو حسب الاول لا الأول ما أنك رأس آصر صباح فالمراد أنك رأس القرآن من أجل الأعمال وأفضلها وإزكاها لله، الله أقرأ القرآن يا أسف جالس أفضل ما تتعبد منها رب العالمين هو كرأس القرآن أين أمه؟ وأحديث ورأس في هذه وخصوصا قيام الليل سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان العديهم قيام قيام القرآن ناضل العبد ويحاج عنك ويقبض عنك ويزحف والله لا يا رب ربه القران وشفاعه القران يقول الله هذا الذنب الصيام والقران يشفعان العقيم والقيامه وزيد وحده اخرى وهو في اخماس اقرا باخماس ما تقرا بالفلوس ولا من اجل تنفع ترجوها لا الرجاء هو زواب الله ارطب من الله سبح القلب الله أقرأ القرآن يقول صلى الله عليه وسلم يقول قرأ القرآن وقرأ به وجمع قبل أن يجي أقوم أقرأ القرآن القرآن يقولون لابد الفلوس الفلوس والله ما في يا أخي قبر في كل بيت لا يأخذ كلمة قبل به الله وثنا دائما يقول يقول صلى الله عليه وسلم خوفا منه لأشد سلف التعهد القران دائما كل محافظة القران القرآن لأنه يذهب منزعا خرب حل حلي ايش حليبي الابن سبحان الله يقدر يستلططهاش ما تعملهاش تعرف تضط تشرف تفضل خلاص ما في قناه ممكن ابدا تبقى مكانها لا البقره يمكن تسبكها لا لا يمكن تسبك السكاس اما دين لا، بيقول القران اشد من البنزه من الابن الثور تسوي يا حبيبي تشرف تفضل اي عند السلسله يا ولو ولو فيها فيه وخرج عرض عليه وجوه مزي حتى انتبه الى نفسه من المسجد يعني الحسنات اللي يكسب المؤمن سبحان الله كلها تتعرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصغرها وهي مثل نجد خشوع ولا سبحان الله بصقه ولا ولا الاجد وجل في المسجد ولا وقع خطا اذا اشهد عليه هذا على الايمان والله شك ان بعض الناس الطيبين وبعض الشباب الطيب بعض الشباب المسلم يشوفه ويشكي فجري حتى لا يقرؤ لي ونكره ليش هذا الايمان يظن في بيت الله فالرجل صلى الله عليه وجوه امتي حتى القى لا يقودها رجل من المجد وعرضت علي ذنوب امتي فلقد ارى ذنبا اعظم من رجل حافظ يعني سورة ثمانسية ما فيها أفضل من هذا الله احترمه وشرفه وفضله وجعله كاسي جعله مسجل حفظ فيه سورة ثم هو انساهه وقلها اعداد ثمانسية فلأيدوا بالله بعض بعض سبحانه وخصوصا طلبات العلم تاني يحفظوا القرنسون للشغل بطلب العلم كان حافظ له اليوم وغدا وغدا شهر شهرين سنة سنة سنة سنة هل شاء تريد منهم به مبين والله جاء كثير كثير منهم من طلب زي العلم وخلاص تصر الله لا لا يا لا يا إخواني تعاهد القرآن تطرى القرآن والأولى أن تكونوا متدبراً للقرآن لمنثال معنى له أنه يقرأه ويسفهه وهو مع معنى أما إذا كان مجرد سلاة وقراءها كذا يبعضون عن أن يقول له أشهر ولكن لا لا يحفر كذلك نحن قلت المراس ومراس في اللغة العربية يقولوا الكلام شن هو الكلام الكلام في اللغة العربية يقولوا الكلام يمكننا قرأه إسهل وكان قرأه لا لا لا يعني في النحو يقول كلام هو اللغة المركب المفيد معنى المفيد المقصود المفيد بالوضع العربي او مفيد بالوضع بالقصد بالقصد يجمعنا ان المتكلم حين يتكلم يقصد يعني الفاظ التي يتكلم بها يقصد معناها ويستحضر معناها يعيش معها فاذا كان رددها مثل الكلام يعني الرجل يتكلم ولكن كي يشوف يعني الكتاب ويقراها باللغه الفرنسيه واللغة باللغه الامريكيه ومنها رحله يعرف الخروج حقا لا تريد بالحوال لكن ما <تصفيق> هذا كلام؟ <تصفيق> لا موكلة يقول العلماء ما هو كلام هذا كلك ارواه اللغة العربية لا موكلة من القصر. فالرجل فالرجم اللي الذي له ويظهر منك هو هذا قارب؟ هذا متكلم لا ليش؟ ليه موكلة حافظ؟ بل قاسر مو قاسر والبقاء الذي يردد كلماته لقنها هو قاسر قاسر هذا كلام؟ موكلة فالكلام لا بد أن يكون مقصودا هي مقصود يعني فتره الصحب ما انت ما شغله الحمد لله رب العالمين وخصوصا للصلاه الخشوع خل... الخشوع هو كل علماء الخشوع ركن من اركان الصلاه وأول صفة دعا الله للمؤمنين في صفات المؤمنون اشياء الخشوع قد فلاح المؤمنون منهم يا رب الذين ينفس صلاتهم خشوع أول صفة الذين اذا صلوا الخشوع ما هو الخشوع ما يعني اول معنى هو استحضار استحضار المعاني معاني ما تقرأ هذا أول ثم على النتيفات الظاهر نتيفات الظاهر والباطل معنى الخشوع عدم نتيفات في الفكر وفي معناه وثم في ظاهر لا تنسى لا ظاهر ولا باطل لا إله إلا الله لا تنسى في التجار ولا يجي ولا فصيل ما عندك معرفة ولو نكمل صفحة هذا إذا يا إخوان تلا ولا مدلحا نشره هذه نعم خيركم من تعلم القران وعلمه في شفاذ نجد البخاري سبحان الله من فقه البخاري ذكر هذا الحديث في باب الجهاد الله اكبر في باب الجهاد كيف ماذا يخبر شو فقه البخاري استفادوا من هذا الحديث ما المعنى اللي استنبطه من هذا الحديث استنبط من هذا الحديث على ان تعلم القران جهاد وتعليم القران جهاد هو انا بدي مكافحه أن ان تفهم معاني القران جهاد قل من افضل من وع وأفضل وافضل سلاح يحارب به الكفر والشرك والمعاصي والبدع ودره والعلم هو القران هذا القران هو اعظم سلاح والله يحارب العداء من تعلم الخيركم اشرفكم وافضلكم هو من تعلم وقد تعلم إنه تعلم لابد من سكنه لابد من سكنه وربما قطع العمل ورسو الله من تفخ وربما الهجرة طبعا الهجرة تخرج هذا لابد من سكب تعلم وعلم تتعلم لو. لو وعلم وهذا يسليه ويشتيله الذين يكتب كتاب الله علمو وعلمو ثم بلغوا العلم والعمل دعوا اللي عنده نعم إن الذين يتلون كتاب الله هذه الصفه الاولى الصفه الثانيه واقاموا الصلاه ما الله منهم بان يقراوا فقط يرددوا كلام الله لا لا بد من العمل واعلى اعمال تتمثل فيه العباده لله هو وضع الجنه والانس والصراط ترضي رجالهم من الأمف على التراب لله هذه الجبهة سنحلها وتمر في التراب لله لأن لأنف من الأنف من الأمف من الأمف يعني من كبرياء والعظمه والرغام والرغام انف من الجد شو يعني هذا هذا كبرياء من ثم ارغب شو هو؟ وهذا من خارب وانستمره في الترى هاذا كيف هي الإذلال لمن؟ لله رب العالمين أعظم اللي بدأت في الربودية هو الصلاة شو الصلاة؟ الله ما قال صلوه قال أقاموا أتوا بها قائمتان مكاملة كيف سلوه؟ أقام صلوه يعني فتحوا الخط بينه وبين الله خط اتصال وهذا اتصال يعبر عن الدينومة والاستمرارية حتى يكتسم المراقبة لله تكفى وإذا اكتسم المراقبة يصبح جدي لله، ما ينحني لأحد ما يمتع لأحد ما ينحن لأحد إلا بالله وهذا هو المعنى قلية تعالى أن الصلاة سنهى عن الفشال والمنكر نصبح هذا الصبر والترقب على الجنديه لله وعلى الاستحضار لله والتقوى لله الدين لله والتطهير والطهارة تحفظ القلب من الانفتاش لغير الله خلاص هذا قد وصل زيد على هذا اقام واجباتها وادائها من قراءه من قراءه والركوع والسجود وثم الطماغينة وثم اقامتها في بيت الله واقامتها في الوضع ومع المؤمنين الصالحين سبحان الله هذه هي خاروزية على واحدة اخرى وهي الخشوع والبكاء والمشعريرة في الموثول بين الله هذه الصالح التي تنور القلب تنور الروح تنور النفس وتطرد الشيطان وتقضي تماما على حب المعصية اليها إليها على كل الشعوات خلاص إذن صلاة صلاة في هذا المعنى سألها عن الفحشاء والمنكر. نحن ما نصلي <تصفيق> أقول ما نقيم الصلاة نحن نصلي فقط والذين ينصلي فقط أشياء هم الويل قل الله سعرف ويل ورحم بسم الله الرحمن الرحيم أرئيس الذي يتكلم بالدين الدين فذلك الذي يدمر يزيد ولا يحده على طعام المسكين والكلام كرفرة فهو الذي لا يصطلح هتقرف فهو لمصطلح كيف صلوا نعم لأنه ما قال مصطلح صلى الله قبل والذي يص الذي لا يقيمها يعني يصليها لا يغفر ثوابها لا لا يصحو تركها لا يصليها الله لا يا... لا يا اخوان إذن... هذا معنى مزور قوله سبحانه كل هذه الكلمات تفسر اقامه أقول هل تفسر أقامو أقام البيت معنى أقامو ثم طيحوا طيبوا فزادوا يعني أت بكل متطلبات البيت خلاص حتى بنو الفري اغيري نعم واقام الصلاه ونقصكم مرات يا اخوان انا عندي عندي شخصيه الميزان الذي ازل به الرجل الرجل المسلم الرجل المؤمن الحق صدقوني بالله لا الذي لا ارضى سواه في الصلاه شوف كيف صلي عندما يصلي من شوف شوفوا كيف يصلي اذا شوفت نعم الصلاة صلاة رسول الله ولكن يعني مشعور الصلاة التي أمر الله بها والصلاة التي أعلم أنه عارف الله والله أصبح الحديث صحيح اعرف هذا شيء من جتنين خط من هذا مو من بالله هذا ولي من أولياء الله بالله الذي من الأرض سوى وإذا كان تنكم تنكم بحل من كبير تنكم نحن خلاص فلنسل منه خلاص لا إله إلا الله ايش الصلاه الصلاه اخواني إخواني هي عماد الدين هي نور الإسلام هي ميزان الإيمان هي علامة على صدق الإسلام والله هذه صدق واحدة بهذا ذي اللعب قال ربنا طفو الراعي ايه لفت عليه كمان ينفذ ذوق وخالق ويضع بها واليصاح بها وهذا يتطلب مننا ان نتعلم صلاة رسول الله. والرسول صلى الله عليه وآله يقول ما صلوا؟ صلوا كم مرة يسمون يصلي؟ نقول صلوا كم؟ لا يصلي ثانية. وصل اليده لأمر الله. نبي في صلاة صلاة وصلاة كبيرة. ولكن صلاة واحدة هذه التي يعبد الله فيها. إذا لا بد أن سبحت عن صلاة رسول الله. احنا باقي منا من يصلي صلاة الواحدة. كيف حمساعد الوالدة تصلي والجدة هكذا تصليه ويبنته وشهده اشكي تجدادها تصار ومين تصلي هالي الصلاة التي نحن نعلم لا اله الا الله ما إله ما يا قريب سبحان الله فهذه الآية تجمعات أركان العبادة شو هي العبادة القلبية هي اللون اللي قال الله فيها ها لا لا لا لا فوقشها لا الخشية خشية تقول خشي الايه دي ها انما يخشى الله من عباده الخشية عباده قلبي ثم عباده بدني اقل أقام... العباده قوليه الذين يخشون الله ثم العباده البدنيه أقاموا الصلاة اقاموا الصلاه ثم العباده الماليه لا اله الا الله عباده ماليه اش الله فيها وانفقوا من رزق وأنفقوا مما رزقناهم اذن سبحان الله المؤمن حياته كلها عباد قلب يعبد الله قلب يراقب الله قلب يحب الله قلب يعظم الله قلب يشكر الله قلب حاضر الله لا يغيب عنه القلب مفعول بالله ما لا سبيل مشبط عليه هذا الحديث ثم اللسان يرد هو ما ما عن القلب لأن سبب الخبليش لأن أهم في الإنسان هو القلب. العبادة القلبية. بيعدد. ثم بعد ذلك القلب صار ينهج. ايش? ويربط ما قال الله. هذا الكتاب الذي انزله المؤمن لا يفتر لشان وحده. افضل الذكر واعظم الذكر واجل الذكر هو تلاوه الكتاب الله نعم. ايه? وما اجتمع في بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله سواء في بيز المنزل لا في غيره ما يفعب قوم, قوم يلترون الله هكذا في الآية الأحلى سواء في المسجد ولا في الآية المشهد ما نزعون غير لا فيه في, في, في, في, في, في المسجد وفي خارج مطلقة إيه إلا نزلت عنه السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من, من عندهم وحفتهم الملائكة, الملائكة. فتيقنوا بأنكم محفوفون بملائكة الرحمن ليش يجيء في بيت الله يتلون كتاب الله يتلون لانه الثاني والمستمع سواء ان لقوا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم سرحمون سرحمون سرحمون فالثاني والمستمع سواء ان الذين يتلون كتاب الله اي وغشيتكم الرحمه نزل عليهم السكينه شو السكينه ما في حاجه الى ان اضطرار نفسي لكن اضطرار حياتي زودعه في قلوبنا وفي حياتنا ما عندنا استقرار ما عندنا طمأنينة ما في راحه في هذه الحياه ليش؟ لاننا مدخولون الشيطان مستودع عليك ما أنا جلس في مجالسك مثل هذه يكسب لنا اذا كنا نحافظ على مثل هذه المجالس يكسب لنا ماذا السكون والطمانينه والراحه يا بني الا بذكر الله تطمانينه القلوب والحياه تتمنى بنفسه القلوب أما ما في في المال في الوظائف في تاريخ ما ما كم الإنسان عنده عنده كثير وكثير وكثير ما شاء الله نصدق ولكن بالطرف في الحياة في شحيم يعيش يعيش بالنار والله ناعم السكرات لا ينام يحس إلى حس إن الخمرة والعشيش بشي السكر هنا ويقول والله ناعم إلى ما كم كم جبل ناعم ويقول أنا ما جاء لا يعني ما نصلي وانا وكذا ولكن لا بد أن نشر روحي كويس ولكن تتكلم أدي فرض الله كان أدي فرض الضع عز وجل للأخير وكذا وكذا كان عمي وحد هنيئا لاب ليه ماشي نعاسي ما لابده ماشي نعاسي على السكينة في حشي السكينة مقبودة نعم قلنا من العبادة المالية قلنا العبادة القلبية والعبادة الله ينظر لما سباركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وثم يعني الخشيه ثم تلاوه القران ثم العباده البدنيه ثم العباده المالية. الماليه قال الله عز وجل وانفقوا مما رزقناهم انفقوا ماذا رزقناهم ما انفقوا اتم الزكوات فقد نفق الواجب اولا وثم نفق على الزوجه وعلى الاولاد والوالدين والاقارب الاقرب والاقرب عندك تقول نعملسي اخيه وعمي وخالتي هذا ما ينفق لا يجب اذا كان عندي استوسيحة في المال وبعد المجد اعطاش مثاله في لا لابد ان تنفق على كل قريبات الاقرب فالاقرب حسب استطاعتك نعم ثم, ثم اداء الكفارات كفارات الجميل كفارات الصيام او لا سبحان الله الكفارات ثم النظور تم النظر عليه ما يجب هو في الفعل وكيف مثل مثل, مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء نظرت لله فلم بتعرف هل في رزق وثم الصدقات سبحان الله كل هذا تدخل بالآية ويقول مع زوجين كل هذا رزق لنا هذا رزقي مو رزقكم انفقوا مما من ارزاقكم من, من, من اموالكم لا ليش مما رزقناكم اذا ما جبت من مال احنا نقولوا نعمل شيء لمالي هي انا نموت عليه والله انا روحي توصل عليه ليه مش لا مش باين مال مال مال واحد هذه الدنيا كلها للماليه وما فيها كلها ولاق الله ورسوله اياها غدا بعد غدا ستنصرف وما تتركها عندكم لغيركم فالله وليكم السلطان يعطيك ولا كذا ولا كذا وتوتي خصم ولما فلن يخلص له فلن له فلن ستسوي لك هذا خلاص ليس رب الله مو قسم تنزل حدد العشر القسمه اتكن انت من تعدى حدود الله إذا الله عز وجل نفتك على في آخر آيات قلت لك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى ورسوله ندخله جنات إنسان اللي متعدى من أرخال النافية وذلك ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده بالمناد ومن يتصر ويأتين هذا قلت للزوجة عم يخيونه عم يكون خيكاته خلاص هذا جهد قال يعيش الرجل ستين سبعين سيادر وهو بطاعة الله وهو يشير اخريه يشير بالوصيه بتجاهد هذا حديث رسول الله ومن يعصي الله ورسوله عند حدوده في البلاد ندخله نارا خالدا فيها ولا بحدا جديد حمال الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فيه. فيه. فيه. فيه. فيه اليوم لا وغدا لغيرك غدا ينزع من ويعطي لغيره رغم انفي واذوهم من مال الله الذي أسألكم ما هو ملك أبدا إذن إذا كنا نحن امناء فقط ما بايدينا ليس لنا وإنما هو لربنا لابد أن هذا المال رب المال لابد أن تصرف فيه ما قال لك صاحبنا قال اصطرح إنساء وعمل فيك الأمان وقلف هكذا وعطيته عميش تظن على أصحاب ها يحسدون لا ما يحسدون يا أخي ما الذي يحصل؟ هذا اللي ما عنده لا شيء. هذا اللي يحصل. لأن يدخل جنة بلا حساب. زيدوا اول من يدخل جنة فقراء مهاجرين. خذ زيدوا فقراء مهاجرين. يلا هيو. حتى الصحابة اللي كان عندهم اموال طائلة وماتوا في سبيل الله وضحوا, وضحوا بها في سبيل الله. مش آخر من الله تزوج. مش آخر من الله سبب في حسن الكلام. الفقراء اللي ماتوا خلاص واحد زيدوا جزء الجنة. زيد زيد زيد زيد. خلاص هذا هذا هذا ما بيفيك. هذا اللي كينجي من الخارج. ما عنده شيء ما عنده لا مولد ولا من الم موكل متس لا ضربونيت ولا, ولا الريح ما عنده شيء ايش عنده هذا الله هذا اللي عنده من لا اله الا الله وكذلك العم. إذن هذه الأموال التي بقيتنه هي أموال الله عندنا ويجب أن نطبق فيها أن نطبق عليها وننقسمها حسب حسب, إيش حسب ما أعطاه من أعطاه حسب ما قال هو لابد أن وزع حسب تقسيمه هو نعم وفي هذا خير لنا إخواني خير بين الرسول صلى الله عليه وسلم من حكم هذه العطاء يقول عز الله عزوجل هذا خطاب لرسول الله و الأثمق بقهر هذا الحق يخاضني كذا وكذا وصارت مرتشه جبتك وسننا ابوك لازم نسوي سنناوي قاتل هؤلاء المنتنعين من اداء هذا الحق اللي كلاه حقوق الفقراء والمساجد قالوا موالي انا لا أنا يمدونك نعرق فيه وكذا يخير مئة مليون عندي انا لا نعطي مائه مليون خرجوا يونوس هاي هي هي هي هي هي حافظ الله هي هي هي هي هي هي هي إيه هكذا قال الله أنون خصوص من قهر القوى دولة الإسلام تقاتل سقاتل هذا الكسم حق حقوق الإنسان بصنع حقوق الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والملفز والموظفين هذا حق الله إيه سقاتل سقاتلهم فعلا حتى تسبب الأمن وأن عزه أدى حق الله وحق الفقراء والمساكين عزه من تجار العربية من دولة الإسلام هنا قال الحكمة والسّلم في خيرنا يا قال خذ من اموالهم لأنه قطع باذن السبيل الاموال لنا ليش بعتبرنا نحن اللي جدين وجديدنا في كسبه وان كان الله اعطانا اياها لكن ليس لسع السبب هو احنا ها والله قد ينسوا هذا علينا باعتبار البلد تحت ايدينا قال خذ من اموالهم صدقة وليس صدقة ليس صدقة لانها صبرهن على صدقنا بالامام إذا ما اديت الزكاة ثم لا تجب كذا شو شو اللي يصير يبقى قالوا الصدقه زوق برهان برهان برهان عليه النقومي وسبحان الله في القران الكريم كيف كي قار الصدقه الصدقه مع مع مع نعام الايمان مع, مع, مع, مع التصديق بالايمان فاما من اعطى وتصدق وصدق, وصدق بالحسنى اعطى جبل الايمان والتصديق في الايمان مع العطاء فاما من اعطى واتقى وصدق وقرن البخل مع مع التكذيب واما من باخل باخل بالزجا والديره بالواجبات باخل وشن وكذب انظر لان الزكاء صدقه لان تدل على الصدق في الايمان لا بد ان تجتمع مع التصديق إذا كان التصديق إذا بدونها ما في تصديق خلاص خذ من أموالي مصدقة ليش يا رب؟ شو الحكمه شو الزر؟ قال تطهيره الله اكبر حمام إذا بغيت العمل تصبح سبيكة لهابية كأنك خرجت بطيء امك أدي زكاة ربك زكاة مالك خذ من الاموال بصداقة تطهيرهم وتزكيهم تزكية تنمية والتطهير معروف هذا التطهير ينسحب على المال تطهير للمال فالزكاة تطهير المال مش من الافات كل ما يهدده من الافات فالزكاة تطهره قد يسرق قد يحرق قد قد يسقط منك قد يتسلط عليك من ياخذه ينهبه سبحان الله افاز شكو يتخروا من هذا كله الزكاة هذا من أدل إن شاء الله هذا نتركه إن شاء الله هنا سؤال يقول قال الله تعالى ان الذين اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد ما معنى الشقاق ما معنى الشقاق بعيد؟ هذا يقول الكتاب أنزله الله ليجمع به شملا وليوحد كلمه وليصيرها ذاتا واحده واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عن الكتب عداءا فألبقوا بين قلوبكم فأصبحتموا من في إخواني إلى آخر فالكتب مهمتها هو تأليف قلوبنا وجمعنا جمع شملنا كلب؟ لكن الغريب الامر أن هذه الماده مدت لالتحان بإنصلا الله لتجمعنا وتوحدنا ومصيرتها الوحد إذا تعلم عضو منا تعلم إلا مساحة جسد كما قال رسول الله إصلاحي أنتم كيف جسد الواحد؟ فالذي ردنا جسد واحدا وجعلنا ذات الواحدة أشكول؟ الكتاب الامم السابقه من يهود ونصارى هذه الكتب التي نزلت لهذه المهمه لجمع الشم جعلوها, جعلوها أداة التفريط للترجمه ولا يدري الكتاب الذي جاء وحدنا واجمع شملنا واجمع كتاب لسنه اجعله السبب هو السبب التبرعي وما تفرق الذين النَّبِينَ أُوَجْهُ الْكِتَابِ إلا من بعد؟ <تصفيق> يَا اللَّهَ الكتاب ليه لذلك يفرق ولا ليجمع وهم جعلوه لي الزمن والتفرق لا البي يخبر الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين ومبشرين ومبشرين وأنزمعوا من كتاب ليحكم بالناس فيه مختلف كفير وما اختلف بيه يَا اللَّهَ إِلَّا النَّبِينَ جعلنا القضية يعني بعكسية فالكتاب جاء جعل اليجمع جعلناه هو اداة الضفرق فكل عز وجل هنا بهذا الكتاب بهذا الآية ان الذين اختلفوا بالكتاب في الكتاب شقاق البعض الشقاق هو الاختلاف هو يعني تقول شقاق يعني انت في الشقه هو هو عنده.. عنده شق وشق ثاني هيك كي هكذا كين شق هذا وكين شق آخر فاحنا بغي نكون في شق واحد ما يكون أنا في شق ولا في شق لا يجيها واحدة في خط واحد طريق واحد لكن لما اختلقنا الشعر الحمر انسل في شق وانا في شق قد يكون هذا الشق قريب سبحان الله ماذا هذا في فيها اهدفن مع فيه البير هل هذا الشيء من هذا الشيء من هذا الشيء من هذا الشيء من خلاص لكن من هذا الشيء من هذا الشيء من هذا يمكن من هذا يمكن من هذا الشيء من هذا الشيء من هذا الشيء من هذا الشيء من منه الشيء من هذا بالكتاب من هذا الشيء هذا صبحه يعني بعذا أفضل بالبعض ما يمكن أن يستمعه دائما في خلاف دائما في شخ ما في حرب دائما في التتال في هو وفي زعاداء وفي أكراف قال أيال نسأل الله لا. هذا معنى من الشقات البعيد وثم يقول الآخر وعمل مسعود رضي الله وعمل رسول الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تابرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم اتبقوا عليكم يقول ما معنى الاثرة يقول ستكون بعدي شو يعني حكام سيتولون عليكم حكام وسلاطين ورؤساء يعني يستأثرون بأمور يأخذون أول اثناء ويبقوا فقراء محتاجون يالأموال يا أموال أموال يعني ان الخزين العامة ما فيها كله مما للشعب ينبغي يوزع توزيع عادل ما في فلان افضل يضرب على من فلان ان كل ما في الخزائن العامه للدوله فهو مال الشعب ينبغي ان يصرف على الشعب لكن قرروا صراحه ما ياتي زمان يتولى عليكم من يصعد يخذ هذا كله ياخذ يأخذوا مجموعة من الحكام مجموعة من المتسلطين ينهبون من هنا وهناك في الدول العربية والإسلامي والعالم ده. وخذنا الدول العربية والعالم. يقول زين سؤال تقولوا أثاره. أش قال قال يا رسول الله أش الأش العمل. قال تؤدون الحق على الذي الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم إذا غصموا إذا إذا حققوا مسبروا ها. إنسوا من عمازي أدوا ما عليكم إذا طلب منكم شيء أدوه حتى لا يعني تتشتت الكريمة وحتى لا ترى قدماء المسلمين إياكم والخلافات والنزاعات والشروق قال اصبروا اسبروا <تصفيق> مدام كتاب الله يقام بيكم إيه إلا أتركوا في ربه وأحارفوا في ربه كما في الأحاديث أخرى لابد أن نجمع هنا النصوص هكذا ثم يقول الآخر الكريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غاكي البعض حديثة كيف يه؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما؟ لا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال وما الوهن يا رسول الله الحب الدنيا والدراحية الباسطة ما اول هذا الحديث؟ اول هذا الحديث معروف هو يف يعني جاء في الحديث وقال زبر لي اللي وليه هذا يقول نحن في السحاء ستتداعى عليكم الامم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كيف ستداعى ما معنى ستداعى ان يدعو بعضها بعض فهمتونا امريكا مع الجيل مع الغرب قوي وعلاده على بابو مع, مع الحرب الخليج ايوه ليش عندهم البترول وعندهم عندهم الاموال وعندهم الذهب وعندهم عندهم ايوه واحنا مش ما ندري يلا ايوه وكانت الخليج، الخارج وكيوزعوا وكي العالم، وزعوا العلم قال خوذ انت مهنة ولا خوذ مهنة والسنترانج هذه الفرزة وهذا كده اهرة كده عمو لا حول ولا قوس الا بالله ليش؟ شو السبب؟ لأن احنا توزعنا مشينا يعني اصبحنا غو... امه غذائية خمسين خمس دولة الان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 يقول واعلموا أن الجنة تحت ظل السيوف أكمل بداية هذا الحديث <تصفيق> لا أحوال يقول واعلموا أن الجنة تحت ظل السيوف الأول لهذا الحديث هو قرص صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا فاصبروا في بن الحل البخاري بوب تبغ عليه بوب واعلموا تبغاكم واعلموا ان الجنه تحت ظلي السيف تحت ظلي السيف اللهم وفقنا جميعا لما يحبون يرضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انتصر واتوب اليك سبحان ربك ارجو رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يارب